بدانا العالمين والصلاة والسلام على ي س ن محمد ا ل ب ي ل وعلى آله أ أجمعين بدأنا م ي وصحبه في الدرس الماضي في كتاب الحج وتكلمنا على تاريخ تشريعه وحكمه وكذلك تكلمنا على حكم ا ل ع م ر ة وقلت إ ن ا ل أ ظ ه ر أ ن ه ا و ا ج ب ة كالحج ثم تكلمنا على شرائط ص ح ة الحج وقلنا ان من شرائط صحته ا ل إ س ل ا م ثم تكلمنا على من يصح منه الحج أو يصحف يصحف الحج له عن الصبي الذي لا يميز وكذلك عن المجنون و أ م ا إ ذ ا كان الصبي مميزا ف إ ن ه تصح منه ا ل م ب ا ش ر ة ولكنه لا يقع عن حج ة ا ل إ س ل ا م إ ل ا إ ذ ا كان بالغا ف إ ذ ا كان صغيرا يصح الحج منه أ و يصح عنه إ ذ ا كان غير مميز ولكن لا يقع عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م ف ل الا يقع عن حجة ا إ س ل م إ إلا ل اذا إ كان بالغا وكذلك العبد يصح منه الحج وتصح مباشرته ل أ ع م ا ل ه إ ل ا أ ن ه لا يقع عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م إ ل ا إ ذ ا عتى فإذا لم يعتق فيكون الحج صحيحا لم ل يعتق فيكون ك و ن هذا لا الإسلام يكون من مجدئ حجة ه ب ا ل ن س ب ة ل ص ح ة الحج و أ م ا ب ا لوجوبه ن س ب ة ل فلوجوب الحج شرائط أي يكون الحج متى, يكون الحج متى يكون الحج واجبا الذي تسلمنا عنه فاول ي ل الماضي د ك س متى ي ن ا ح صحيحا الحج ج واجبا أريد يكون وأما الآن فأول أن متى نعرف شرط من شرائط وجوب الحج هو ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا لم يكن الانسان مسلما فلا يجب عليه الحج وليس مرادنا بعدم الوجوب أ ن ه لا يكلف به و إ ن م ا مرادنا بعدم الوجوب أ ن ه لا يجب عليه أ ن يؤديه في ا ل ح ي ا ة فلا يطالبه الحاكم به ل أ ن ه كافر وشرط صحته اسلام ولكنه يوم ا ل ق ي ا م ة يعاقب عنه كما بينا ذلك في مناسبات ك ث ي ر ة في الكلام على تكليف الكافر بفروع ا ل ش ر ي ع ة قلنا إ ن الكافر لا يجب عليه أ ن يفعل فروع الشريعه ة الحياة في ف الدنيا أي لا يطالب لا ل ب ع ا في الحياه ة لأن شرط فحة الدنيا م ى أنه ع ق القيامة ب بالفروع عليها فتكليف الكافر يوم لا يراد منه أ ن يفعل الفروع في ا ل ح ي ا ة الدنيا و إ ن م ا على معنى أنه ي ع انه ق القيامة ب عليها يوم ه ف ا شرائط الحج الإسلام شرائط نقول إن من شرائط أي من وجوب ج ب أي ف يعاقب الدنيا بحيث ي ف ل ه ويتحه و منه م أ بالنسبة ل ل ع ا عليها يوم ل ق يوم ا م ة ا ل ط القيامه ب به ة يوم ا ل ة فإن هذا يكلف يسأل عنه ن هذا المسلم يسأل ويسأل ع الكافر الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة فالشرط ا ل أ و ل ا ل إ س ل ا م فلا يستحق الحج من كافر ولكنه يعاقب عليه يوم ا ل ق ي ا م ة ولو كان الكافر موسرا أ ث ن ا ء كفره وبعد ذلك أ س ل م ف أ ع ث ر في إ س ل ا م ه أ ي ض ا ما يجب عليه الحج ل أ ن الوجوب ملوط ب ح ا ل ة إ س ل ا م ه ففي ح ا ل ة ا ل إ س ل ا م ما كان قادرا وبناء على ذلك لا يكون مكلفا ولا ع ب ر ة بالحال الماضي الذي كان عليه فلا ننظر إ ل ى أ ي ا م كفره هل كان غنيا أم ك ا ن فقيرا بينما المسلم ننظر إ ل ى أ ي ا م حياته كلها ف إ ذ ا أ ي س ر في وقت من ا ل أ و ق ا ت وجب عليه أن يحج ف إ ذ ان أيسر في هذه ا ل ة ف يحج أجهر ا ل يجب عليه أ ن يحج ف إ ذ ا لم يحج ومات فقد عصى ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يحج ولم يحج بينما الكافر عندما كان موسرا ما كان الحج واجب واجبا عليه وجوب أ د ا ء في الدنيا ولذلك لا ينظر إ ل ى هذه ا ل ح ا ل ة فنظرنا إ ل ي ه بعد إ س ل ا م ه ف إ ن كان بعد إ س ل ا م ه موسرا وجب عليه الحج وان لم يكن موسرا فلا يجب عليه الحج فالشرط ا ل أ و ل من شرائط وجوب الحج الاسلام والشرط الثاني ا ل ح ر ي ة فلا يجب على ع ب د أ ن يحج ل أ ن ه لا يملك لا زادا ولا ر ا ح ل ة وكذلك أ و ق ا ت ه مستغرقه في خ د م ة سيده فلا يجب عليه الحج ولكنه لو فعله يصح منه بخلاف الكافر قلنا إ ذ ا فعله ما يصح منه ل أ ن شرط صحته الاسلام فالفرق بينه وبين العبد أ ن العبد الرقيق إ ذ ا فعل الحجه يصح منه الحج ولكنه ما يسلط عنه ح ج ة ا ل إ س ل ا م بينما لو فعله الكافر لا يصح منه ولا يسلط ط ع عنه ا ش ر الثاني من شرائط الحج أن يكون الإنسان حراً الثالث من عنه فإذا لم يكن الإنسان مستطيعا إ ن ف لا يجب عليه يجب يحج أن قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا فمن لم يستطع إ ل ي ه سبيلا فلا حج عليه و ا ل ا س ت ط ا ع ة نوعان ا س ت ط ا ع ة م ب ا ش ر ة ب أ ن يباشر الحج بنفسه و ا ل ا س ت ط ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يباشره بغيره وهذا مما ت ا ز به الحج عن غيره من العبادات يوجد عندنا بعض العبادات لا تصح إ ل ا إ ذ ا باشرها ا ل إ ن س ا ن بنفسه ك ا ل ص ل ا ة مثلا والصيام في حال ا ل ح ي ا ة لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ب د ا أ ن يوكل إ ن س ا ن ا يصلي عنه ولا يجوز له أ ب د ا ان يوكل إ ن س ا ن ا بالصيام عنه في حال ا ل ح ي ا ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة حتى بعد الممات لا تصح ا ل ص ل ا ة عن الغير على ر أ ي جمالي لفقهاء ا ل إ س ل ا م ا ل م فيصح عن ه ع الغير إ ذ ا مات و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحج فيجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يوكل من يحج عنه في حال حياته ويحج عنه بعد موته وطبعا التوكيل بالحج في حال ا ل ح ي ا ة بالشروط التي سنذكرها ليس مطلقا اي ليس كل إ ن س ا ن باستطاعته أ ن يوكل إ ل ا بشروط خ ا ص ة في بعض أ ن و ا ع العجز التي لا يستطيع التمثال ا إ ن ل ث ة أَنواع من ا ع نوع ب ا ا د ت معها ن ا ل ب ا ا لا د ت تجوز ف ي ل ن يعج ا لا الحياة ولا ب ب ة في د المرات ل ك ح ونوع من العبادات لا ت ج و ز ف ي ه ان ل يوكل ا حال الحياة ب ة في ل ن ه ا ا تجوز بعد م ا ت ك ل ص ي ا ولا يُقال م في ي ه ب و إ ن م ا ي ق ا ل قَضاء ع ن الصائم ونوع من ا ل ع ب ا د ة يجوز فيه ا ل ن ي ا ب ة في حال ا ل ح ي ا ة وبعد الممات مثل الحج ايضا يكون قضاء عن الميت, يحج عن الميت وفي حال ا ل ح ي ا ة يكون مشروطا بشروط س ن ت ك ر ه ا ا ل آ ن وهناك نوع ر ا ب من العبادات تجوز فيه ا ل ن ي ا ب ة في حال ا ل ح ي ا ة وبعد الممات وبدون شروط مثل الذكاء يجوز يذكي للإنسان أن بنفسه ويجوز له ان يوكل غيره بدون اي سبب ل م ج ر د رغبته في ان يوكل عنه غيره يجوز له ان يوكل عنه غيره فهذا ايضا نوع رابع من انواع العباده ا ت ط ة من ل والاستطاعة ح ج تكون اما ان اتطاعة بنفسه سنتكلم مباشرة واما بان ان بالنيابة كما يباشر يباشره بواطقة غيره عنه بعد قليلا ل ل ان شاء、الله. أ م ا ا ل ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة وهي النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع ا ل ا س ت ط ا ع ة وهذا ب ا ل ن س ب ة للحج و ا ل ع م ر ة على السواء ولا داعي لذكر هذا في كل م ن ا س ب ة ل أ ن ن ا علمنا ب أ ن الحج واجب كما ان ا ل ع م ر ة و ا ج ب ة ا ل ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة شروط أ ر ب ع ة الشرط ا ل أ و ل من شروط ا ل ا س ت ط ا ع ة ا ل أ ر ب ع ة وجود الزاد أ ن يملك ا ل إ ن س ا ن زادا يمكنه من السفر إ ل ى الحج ويمكنه من ا ل ع و د ة إ ل ى دياره فالشرط الاول من شروط, الاستطاعة من شروط استطاعه م ب ا ش ر ة وجود الزاد و أ و ع ي ت ه ق حتى السفره التي يوضع عليها الطعام و م ؤ ل ة ذهابه و إ ي ا ب ه وجدت ذهاب وإياب الى بلده فاذا لم يملك زادا او ب ل ك الزاد لكنه ما ملك ا ل أ و ع ي ة ونحن ربما نستغرب مثل هذا الكلام كيف يقال ان الانسان يملك الزاد ولا يملك ا ل أ و ع ي ة هل يمكن ان ي ت ط و ر هذا كثير من الناس في ايامنا هذه ما يمكنهم ان ي ت ط و ر و ا مثل هذا الامر لاننا قد انعم الله علينا بالفائض من المال صارت عندنا م ولكن ا ث ي ر ة ا ا نتطور ل في ق الفقر ر نتطور نتطور ا ولا لا ان إنساناً ما ك ل ز الواقع د ا و ا ن ت ر ن أن إنساناً يملون ن لا يملك راحلة وهذا التطور ا ا ولكن ل في و عن يوجد كثير من, الناس لا يملكون الزاد. ويوجد كثير من الناس ولو ملكوا الزاد ما يملكون أ و ع ي ة الزاد وبناء على ذلك حينما, حينما نضع ر الأحكام الفقهية حينما ن القوانين الفقهيه ة ما ن ض ع ا ل أ م ة م ع ي ن ة في زمان معين م ا نضعها ب أ ش خ ا ص معينين م ا نضعها ل ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة و إ ن م ا نضع ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة للناس جميعا وكثير من الناس حتى في أ ي ا م ن ا هذه لكن في غير بلادنا ما يجدون لا الزاد ولا يجدون ا و ع ي ة الزاد وقد ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة ب أ ن الناس في جنوب شرق آ س ي ا ربما يبيع ا ل إ ن س ا ن ولده من أ ج ل كل رز يطعم به زوجته أ و يطعم به أ و ل ا د ه أ و يطعم به نفسه يبيع كثيراً أولاده وقد حدث هذا حجث كثير من الناس يبيعون أ و ل ا د ه م من أ ج ل ان يعصروا قوت ا ل و ج ب ة ا ل و ا ح د ة من الطعام وهذا حدث وقد ا س ت غ ل و الصليبيون ا استغلالا عظيما ونصلوا اليوم بحبوحة من الناس عن فنحن بلادنا الطريق كثيرا هذا في نحيط والله سبحانه وتعالى سيسالون عنها ولتسالن ا يومئذ عن النعيم ولذلك يجب علينا أ ن نتقي الله تعالى في ه ذ امر ا ل ن ع ي في أ م خطير يجب أ ن نتنبه له جميعا و أ ن ا أ ن ب ه عليه دائما كثير منا حينما يضع الطعام على ا ل أ ر ض ي أ ك ل والذي يتساقط من فمه ومن يده ي أ ك ث ر من الذي يضعه في جوفه وبعد ذلك يمسك هذا الطعام كله مع ما بقي في ا ل ق ط ع ة ونلقيه في المزابل هذا حرام ي ولتسالن م ا ق ي سيحاسبنا ا م ة الله ع عنه ا ل ى و ن عنه نحن س أ ل آ ف يومئذ نعيم س ف نسأل عن ن ل ع هذا ا ي ولتسألن و ي م عن النعيم والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جلس مع أ ص ح ا ب ه على شاء ونحن ا ل آ ن نلقي الطعام في المزابل والله لنسالن ا عن هذا والسؤال من الله تعالى ليس ليسير من ن ق ص الكتاب ع ذ ب ه فاعد الجواب لله تعالى من ا ل آ ن فالذي يريد أ ن يلقى, يلقى الله تعالى وقد فعل ما أ و ج ب ه الله تعالى عليه من الحقوق في هذا المال الذي ا س ت خ د ف ه فيه يجب عليه أ ن يعرف أ ي ن يضع ماله هذا الطعام الذي نلقي ه في ا ل ن ز ا ب ل كثير من الناس لو توفل ر ه لكثير ت ن نلقيه نحن النزابل الطعام الذي نحن اليوم في لو توفر لكثير من الناس ما ك ل سفى ا س ت غ ن ن ولذلك م ا نقرأ ه ذ ا ا لاتسلم ل ي الناس يبحث أنا أشد كثير من الناس حينما أشرح مثل هذا يضحك يقول كيف لا يتصور أ ن إ ن س ا ن ا ما يملك و الاوعيه نعم يوجد كثير من الناس ما, ما يملكون الزاد نفسه وبناء على ذلك نحن نتكلم في الفقه بما يتناسب مع اوضاع الانسان من البزر وكذلك م ومن النعيم ما ن التراق يغذي ث ي ر ا الناس من و ك ي ش ر ع الفقه ل إ ا ن س ا ن الذي يعيش ا ل غ ا ب ة ولا ي ن د ك بيتا يكتب فيه أ ص ل ا و ه و من المسلمين ف ي س ر ط فيه أ ن يكون مالكا للزاد ذهابا و إ ي ا ب ا و أ و ع ي ة الزاد و م ؤ ل ة ذهابه و إ ي ا ب ه اجره السفر من هنا إ ل ى م ك ة أ و من بلده إ ل ى م ك ة ومن م ك ة إ ل ى بلده وسواء ر كان له في بلده اناس يريد ان يرجع اليهم بان كان ت له اسره كان له عشيره كان له اهل او لم يكن له اهل خلافا لمن قال من اصحابنا بانه اذا لم يكن له في بلده اهل فلا يجب ان يملك اجره ا ل ع ف د ه لانه ليس له اهل في البلد اذا سافر ليس من الضروري ان يرجع ولكن جماهير أ ص ح ا ب ن ا قالوا يجب أ ن يملك ن ف ق ة الذهاب و ا ل إ ي ا ب نعم وإن ل م يكن له أهل ف ي ا ل ل ب د إ ن لم يكن له ب ه اهل أ لكنه ي ح ن إ ل ي ه البلد و ا ض بحد ذاتها تعب وعذاب ذاتها ل فالإنسان إلى ل إ ن ن يحن س ا ب ه بلده له الأهل أو لم يجد له بها ويتعب فالتوار أو يجد خارج نجد لم فمن شرائط وجوب الحج أ ن يملك من الزاد ما يوصله إ ل ى الحج ويعود ويعود به إ ل ى بيته وكذلك من ا ج ر ة السفر ما يذهب به إ ل ى حج ويرجع به إلى بلده فلو لم يجد الى إ إ ن ن س ا مالا يوصله ل بلده كل يستطيع و م في ف يفي ر ه بزاده ما ي س ان يعمل كل يوم ويستطيع ان يكتسب ما يكفيه في هذا اليوم فاذا جاء اليوم الثاني عمل به وكفاه لليوم الثاني هل يجب على هذا الانسان الحج ما يملك ما يوصله الى ح ج ويرجع به الى بلده ولكنه كسوب يستطيع ان يكسب في كل يوم ما ي ف ي بحاجته وقال هذا نختلف باختلاف السفر ف إ ذ ا كان سفره طويلا لم يكلف الحج ولو كان يكسب في يوم ك ف ا ي ة أ ي ا م قال ل ا ح ت م ا ل أ ن يتعطل عن الكسب وبناء على ذلك يقع في ا ل ح ا ج ة التي لم ي ك ل ف الله سبحانه وتعالى بها و إ ن اذا كان سفره قصيرا كان كان ب م ك ة أ و كان قريبا منها بينه وبين مكة بين ه و بين م ك ة خمسون كيلو مثلا او بين ه و بين م ك ة ف س ا ف ة ق ص ي ر ة وكان يكتسب في يوم كفايته في ايام وليس كسبه منوطا في كل يوم بيومه لو كان يكتسب عن كل يوم بعمله فيه هذا ما يكلف ولو كان السفر خطيرا لانه قد ي ت ع ط ل عن العمل ف إ ذ ا ما عمل يوما من الايام احتاج إ ل ى ا ل م س ا ل ة ولكن إ ذ ا كان السفر قصيرا ما يحتاج إ ل ا ل أ ي ا م ي س ي ر ة يحتاج إ ل ى س ت ة أ ي ا م أ و س ب ع ة أ ي ا م مثلا وكان ب إ م ك ا ن ه أ ن يعمل يوما واحدا ويبكيه هذا العمل ل ع د ة أ ي ا م ق ا يجب عليه أ ن يحجه ل أ ن ه إ ذ ا عمل يوما واحدا أ و عمل يومين ا ب ت ف ى عن ب ق ي ة ا ل أ ي ا م ورجع إ ل ى بيته وتابع عمله بعد ذلك فالشرط الاول إذن من شروط الاستطاعه ا ل م ب ا ش ر ة أ ن يملك ا ل إ ن س ا ن زادا يمكنه من الذهاب و إ ل ا ي ض الشرط الثاني من شروط الاستطاعه ا ا ل م ب ا ش ر ة وجود ا ل ر ا ح ل ة الزاد ت أ م ن ولكن إ ذ ا لم ت ت أ م ن ا ل ر ا ح ل ة ما يتمكن من الحج او لذلك يشترط حتى يجب عليه الحج ان يملك الراحله فتضاولا املكها بالشراء ام بالاستيجار في كلا ل ح ا ل ي ن يجب عليه أ ن ي ح ج ويشترط في ا ل ر ا ح ل ة أ ن تكون م ن ا س ب ة لمثله إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ذا ه ي ئ ا مثلا في الزمن الماضي ولا يركب إ ل ا الفرس أ و يركب العصام ن ا يكلف ان يعيش هذا الحمار فيجب في ا ل ر ا ح ل ة أ ن تكون م ت ن ا س ب ة مع م ك ا ن ة ا ل إ ن س ا ن وهذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي لا يستطيع المشي إ ل ى م ك ة لان كان بيته بعيدا ع ن ه أ م ا إ ذ ا كان بيته قريبا من م ك ة وكان باستطاعته أ ن يمشي إ ل ي ه ا ف ل ا يجب عليه أ ن يحج ماديا ليس بحاجه إ ل ى ا ل ر ا ح ل ة الذي يحتاج إ ل ى ا ل ر ا ح ل ة هو من ك ا ن بيته بعيدا عن م ك ة بما يزيد عن مرحلتين وهي م س ا ف ة القصر ف إ ذ ا بعد بيته عن م ك ة ب م س ا ف ة القصر أ و بما يزيد عن م س ا ف ة القصر وجب عليه أ ن يحج إ ذ ا توفرت ا ل ر ا ح ل ة و إ ل ا فلا يجب عليه الحج إ ن ف ت ر ض ت ا ل ر ا ح ل ة ت و ج د ولكنه لا يتمكن من ا ل س ب ا ت عليها لمرض أ و لشيخوخه و ب ا ل ا س ت ق ا ر الهجم ما يستطيع ان يثبت على ا ل ر ا ح ل ة والكلام الذي قلته قبل قليل في اوعيه الزاد اقوله الان في ا ل ر ا ح ل ة نحن اليوم نلمس السيارات والانسان لا يكلف الركوب على ا ل د ا ب ة والحج بالدوافق قد انتهى الان تقريبا ما يكاد نجد ا ن س ا ن ي ع ج على ا ل د ا ب ة ولكن الاحكام ا ل ف ق ه ي ة ايضا ما شرعت لهذا العصر و إ ن م ا ش ر ع في هذا العصر و العصور ا ل س ا ب ق ة التي كنا نتكلم فيها عن الدواب ولكننا ا ت ي ا ت و س ي ل هي اليوم د و ولا ا كنا ا ب ل ما نملك الدواب لكن في المستقبل قد تتغير الظروف وتتبدل ويرجع ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل س ا ب ة هذا ليس فقط مم يعني ممكن إ ن ك ا ن عقلي و إ ن م ا يقع يعني قد يقع في المستقبل وقد يوجد ا ل آ ن قد يوجد بعض الناس ما ي ع ر ف ا ل س ي ا ر ة نهائيا حتى يصل الى المكان الذي توجد فيه ا ل س ي ا ر ة ي ح ت ا ج الى ا ل ر ا ح ل ة كالناس الذي يعيشون مثلا في ر ح ع الخالي ما في س ي ا ر ة تستطيع ان تصل الى داخل الصحراء فهو يحتاج الى ان يركب الدابه حتى يصل الى ا ل س ي ا ر ة وبعد ذلك يركب ا ل س ي ا ر ة و ي أ ت ي الى م ك ة من المحتمل ان تتبدل الظروف وتتغير الايام وترجع عهود الدوام ونعرف ت السيارات ط ل فتقول اسلامي ما شريع فقط م كانت ن د ه ا س ي ة وإنما احسانا كل, وفي كل وبنار على ذلك نتكلم و فاذا ك ا لم نحتج إ ل ي ه ا ما نكون قد ا ص ن ا شيئا عرفنا الحكم ولم ن س ت ب حاجه إلى الذابة هذه ومعرفتنا لا تضرنا ف إ ن وجدت ا ل د ا ب ة أ و وجدنا من يحتاج إ ل ي ه ا كمن ذكرناهم من الناس الذين يعيشون مثلا في الصحراء أ و في وسط الغابه ة عند ذلك معنا ذلك تأتي ذ هذه, الأحكام وفي هذه الأحكام الذي هذه فإذا ه فيه له يرتحلها الأحكام الأيام الإنسان الغابة الغابة المكان السيارة لابد له من راحلتين في السيارة معنا هذه الأحكام الإنسان الراحلة إلى لتجد يصل إلى فتأتي حتى حتى من من وفي وجد في يعيش يخرج ولكنه كان لا يستطيع أ ن يركب عليها ويلحقه في الركوب عليها ضرر ل أ ن كان يؤدي إ ل ى المرض مثلا قال في هذه ا ل ح ا ل ة ا ش ت ر ط وجود المحمل على ا ل د ا ب ة كالصناديق ا ل خ ش ب ي ة التي توضع صندوق على اليمين وصندوق على اليسار الحودة فهذا صناديق مثل الخشبية مثل السحرية التي توضع في آخر على الدابة قال يشترط أ ن يتوفر له المحمل الذي ي ر ك ب فيه ويشترط له مع ذلك شريك ي ر ك ب في شق آ خ ر حتى يتعادل الرجلان ل أ ن ه لا يمكن أ ن يركب إ ن س ا ن في ج ه ة و ج ه ة التانيه ف ا ر غ ة ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة قد يسقط فان لم يجد رجلا يركب معه على ا ل د ا ب ة قد ت ض ع معه الاثقال في ا ل ث ا ن ي إ ذ ا كان من ا ل ن ا ي الذين يتناسب معهم مثل هذا العدد اما إ ذ ا كان من ذوي ا ل ه ي ئ ة ومثل هذا يزري لمنصبه ما أ و ج ب وما ي ج ب الله عليه ح م ا يجب عليه أ ن يحج بنفسه إ م ا أ ن ينتظر حتى ي ب ر ى إ ذ ا كان هناك مجال للبرء و إ ذ ا لم يكن هناك مجال للبرء ف إ ن ه يوكل آ خ ر فيحج عنه انظروا إ ل ى س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م في تكليف الناس الله تعالى أ و ج ب علينا الصلاه لا ليشق علينا ولكن لينفعنا في دنيانا وفي آ خ ر ت ن ا إ ذ ا لم يستطع ا ل إ ن س ا ن أ ن يصلي قائما يصلي جالسا ف إ ذ ا لم يستطع أ ن يصلي جالسا يصلي متكئا على جنب يصلي مستلقيا على ظهره يصلي بعينيه يصلي بقلبه ما يريد الله أ ن يشق علينا في التكاليف ب ا ل ن س ب ة للحج أ و ج ب الله علينا الحج ولكن ما نجد في هذا الواجب أ ي نوع من أ ن و ا ع العالم اذا ما تملك الزاد ما يجب عليك الحج ما تملك ا ل ر ا ح ل ة ما يجب عليك الحج ملكت ا ل ر ا ح ل ة لكنك لا تستطيع الثبات عليها ولم تجد المحمل ما يجب عليك الحج وجدت المحمل ولكن ما وجدت شريك كان يجز في ا ل س خ ص ا ل آ خ ر ما يجب عليك الحج فنجد يعني م ان يجب و هذه الاحكام كلها من أ ج ل ت ي س ي ر على ا ل إ ن س ا ن حتى لا يكون هناك أ ي نوع من أ ن و ا ع ا ل م ش ق ة في التكاليف فيشترط أ ن يوجد معه شريك يجلس في الشق الاخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء و أ م ا من كان بينه وبين م ك ة دون مرحلتين وهو قوي ا على المشي فهذا يلزمه الحج ل أ ن ه باستطاعته الرجل الذي يعيش ب م ك ة أ و قريب من م ك ة م س ا خ ة عشره كيلو متر او عشرين كيلو متر فاذا ك ذ ا تمكن من المشي إ ل ى م ك ة وجب عليه الحج وان لم يتمكن فلا يجب عليه الحج ياتي فيه ما ذكرناه في ا ل إ ن س ا ن الذي يبعد بيته عن مكه ب أ ك ث ر من مرحلتين ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي فان ضعف عن ا ل م س ي ب أ ن عجز أ و لحقه ضرر غ ا ه ر ف ف البعيد عن مكه فيشترط بحقه وجود ا ل ر ا ح ل ة ويشترط إ ذ ا كان عاجزا عن الثبات عليها أ ن يوجد محمل ويشترط في المحمل ان يوجد فيه شريك يجلس في الشق ا ل آ خ ر فكل ما ذكرناه في البعيد نذكره في, في, في القريب ان ح ج ز عن المشي إ ل ى م ك ة ل ن ف ت ي ض ان ا ل إ ن س ا ن لا يملك ا ل ر ا ح ل ة ولا يملك الزاد ولكن لو يريد أ ن يشتريهما فهو لا يملك من المال إ ل ا ما يفي بزاده وراحلته فقط ولا يملك ز ي ا د ة عن ذلك بحيث لو اشترى الزاده واشترى الراحل ة اصبح اهله بدون طعام مده ذهابه ومده ة ايابه ض ما ي ع ل ي ان في الزاد وفي الراحلة يحج فيسترط في وفي أن يكون اشترط ض ل أولا عن دينه الحال المهجل ي دينه ن عن أو ا في الزاد والراحله ان ي ك و ن ا فاضلين عن دينه ل أ ن الانسان إ ذ ا كان عليه دين فسداد الدين أ و ل ى من أ ن يذهب إ ل ى الحج هذا إ ذ ا كان الدين مؤجلا و أ م ا إ ذ ا كان الدين حالا يعني حان موعد حان السداد وصاحب الدين يطالب به ف إ ن ه يجب علي أ ن يدفع الدين ولا يحج لكن لو كان الدين م ا ج ل ا الدين ي ح ج بعد س ن ة و أ ن ا ا ل آ ن عندي ما يوصلني إ ل ى الحج ويرجع بي إ ل ى البلد هل يجوز لي أ ن أ ح ج ن ا ام نعم من حيث الجواز يجوز لك أ ن تحجه ل أ ن الدين لم يحل بعد ولا يجوز لصاحب الدين أ ن يمنع لكن لو الدين الذي عليك أن أردت تثد وفي هذه ا ل ح ا ل ة تكون قد فقدت الاستطاعه عند ذلك لا يجب عليك الحج إ ذ ا كان الدين حلا يجب ا س ت د ا د إ ل ا إ ذ ا قال لك صاحب الدين أ ن ا لا أ ر ي د ديني الان و أ ص ب ح لك ان تعج كانه اقرضك من جديد مالا من اجل ان تعج بي يجوز لك في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن تحج لكن لو سددت, لو سددت الدين الذي عليك وقلت له لا يا أ خ ي أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ع ط ي ك المال و أ ع ط ي ت ه المال هذا ليس فيه شيء عليك أ ب د ا ولا يجب عليك أ ن ت ع ج ولا يقال إ ن ك فعلت الحرام أ و فعلت المكروه بل إ ذ ا أ ع ط ي ت ه ماله وبرات ذمتك يكون أ ف ض ل من أ ن تذهب إ ل ى الحج بالدين وبعد ذلك تكون ذمتك م ش غ و ل ة ف إ ذ ا على كلا الحاله سواء كان الدين حالا أ و كان الدين مؤجنا حتى يجب عليك الحج يشترط أ ن تكون الزاد و ا ل ر ا ح ل ة يشترط ان يكونا فاضلين عن الدين نفقتهم م د ة ذهابه و إ ي ا ب ه لئلا يضيعوا وقد صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقود. وكذلك صلى وسلم يفترس كونه قاضلا عن مسكنه عند م س ك ن أ م ا إ ذ ا كان ب ح ا ج ة ل ب س ك ن يسكنه ومعه ما سينفقه في الحج شراء المسكن مقدم ا على الحج فيسقط عنك الوجوب يشترط ان ي ك و ن فاضلين عن المسكن ا ل ل ا ي ق به ا ل م س ت غ ل ص لحاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إ ل ي ه لخدمته إ م ا لمنصبه ما ع ت ا د أ ن يخدم نفسه ولا ع ت ا د أ ن يعيش ب د خادم و ن ب ح ا ج ة لخادم إ م ا للعجز و إ م ا للمنصب ولو حج لما استطاع أ ن يدفع ا ل خ ا د م نفقته قال يقدم الخادم على الحج ولا يجب عليه أ ن يحج في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ن فيشترط في ا ل ز ا ج و ا ل ر ا ح ل ة ب ص و ر ة م خ ت ص ر ة أ ن ي ك و ن فاضلين عن مؤنته و م ؤ ن ة من تلزمه نفقتهم وعن مسكنه الذي يحتاج إ ل ي ه للسكنه وعن الخادم الذي يحتاج إ ل ي ه ل خ د م ة إ م ا للمنصب و إ م ا للعجز لنفترض ان إ ن س ا ن ا كان ي ن د ك تجاره عنده ماس وعنده البيت وعنده العبد وعنده ن ف ق ة غيره لكنه لو أ ر ا د أ ن يصرف ح ج ل مال تجارته إ ل ى هذا الحج قال هذا يجب عليه أ ن يصرف مال تجارته ما دام مسكنه متوفرا وخادمه الذي يحتاج إ ل ي ه متوفرا وما دام ع ن د ك الزاد والراحله وقوته وقوت ع ي ا م ه م د ة ذهابه و ع ي ا ب ه ي ج ب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة الحج ولو كان هذا الحج سيؤدي إ ل ى صرف أ م و ا ل ت ت ج ا ر ه ل أ ن ه باستطاعته ان عاد إ ل ى وطنه أ ن ي ت ج ر من جديد الشرط الثاني إذن من شروط استطاعته المباشره أ ن يكون مالكا ل ل ر ا ح ل للراحلة الشرط الأول الملك للزاد الشرط الثالث أ م ن الطريق يشترط في الطريق أ ن يكون آ م ن ا ف إ ذ ا لم يكن الطريق آ م ن ا كان في الطريق ا و ل ئ يقطعون الطريق في ه ر س و س أ و كان الطريق طريق حرب إ ذ ا أ ر ا د أ ن يحج ل ب د أ ن يمر من هذا الطريق الذي توجد فيه الحرب ف إ ذ ا خاف على نفسه ولو ظنا ليس يقينا غلب على ظنه بانه إ ن سار في الطريق إ ل ى الحج سيلحقه الضرر قال هذا ما يجب عليه الحج فيشترط أ م ن الطريق فلو خاف على نفسه أ و ماله ما خاف على نفسه ما فيه خ و ف ع ل ى ن في س ه ولكن الطريق ر ص و ص و ا ل ع ا د ة فيهم انهم ي أ خ ذ و ن المال ويتركون ا ل ح ج قال كذلك لا يجب عليه الحج ل أ ن الطريق ليس بامن والحفاظ على المال كالحفاظ على النفس وهذا من, الكليات الخمس أو من الضروريات ك ل الخمس ل ي ا ا ت من أو الخمس التي جاءت جميع الشرائع بالحفاظ عليها الدين والنفس والمال والنسب والعقل فالحفاظ على المال كالحفاظ على الجسد وكالحفاظ على النفس والروح لا يجب عليه أ ن يحج إ ل ا إ ذ ا كان ماله الذي معه كان مالا كثيرا أ خ ذ معه م ا ل ليس فقط من أ ج ل الحج و إ ن م ا أ خ ذ معه مالا كثيرا من أ ج ل ا ل ت ج ا ر ة وهو يعلم أ ن ه لا أ ح د يتعرض له فيما إ ذ ا كان معه ما ي ف ي ه ذ ا ب ا و إ ي ا ب ا لكنه يتعرض له فيما لو كان يملك المال العظيم ل أ ن المال الكثير قد ي ط ب ع من ليس ب ط ا ن ع قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يحج وخذ ل ا ي أ ما ع ه م ل التجارة إذا ك ا ن خ و ف ه ل ي س ك للذهاب ا والاياب إ ي ب وإنما خوفه على المال ا على ل ك ر ل للتجارة قال في هذه الحالة نقول أو المال ذ هذه ي في دعي في أده او ي لأنه لست الآن إلى المال المال بحاجة هذا دعي فاذا ي ل ي ي كنت تضمن ا ل ط ر ي ق ة ب أ ن تكون آ م ن ة في ذهابك و إ ي ا ب ك مع هذا القليل لا يجوز لك ان ت أ خ ذ المال الكثير ولا يجد لك ان تترك الحج ة من اجل ا ش ف ا ظ على المال الكثير فلو خاف على نفسه او ماله سبعا ركب قطه طريق ولكن في الطريق الى مؤتدى لابد ان يمر على مكان فيه اسود لابد أن يمر على مدهد. لابد ان يمر على غ ا ب ة فيها حيوانات م ت و ح ش ة مختلفه ر س ي ذ ه عليه الحالات يجب ما الحج يجب يجب فالخوف من التبع كالخوف من العدو أ و من ا ل ر ص د الذي يتنقض الناس ليقطع الطريق عليهم و ي أ خ ذ اموالهم ففي كل هذه الحالات يجب لا يجب عليه الحج خ ر ي ق ه الا يكون هناك طريق آ خ ر يؤدي إ ل ى الحج فلو كان يعلم ان هذا الطريق مخوف و أ ن ذاك الطريق آ م ن ف إ ن ه يجب عليه أ ن يسلك ذلك الطريق ا ل آ م ن ولا يسقط الحج عنه بخوفه من أ ح د الطريقين قال ولا فرق في قطاع الطريق أ و في ا ل ر ص د الذي يترفض إ ن س ا ن بين أ ن يكون مسلما أ و يكون كافرا سواء اكان قاطع الطريق مسلما أ م كان كافرا لا يجب عليك الحج قال أ ص ح ا ب ن ا رحمهم الله لكن إ ذ ا كان الكفار ق ل ة وكان عددنا كثيرا كبيرا بحيث يمكننا أ ن نقاتلهم و أ ن ننتصر عليهم الحج لا يجب انتهينا من الوجوب قال لكن يستحب للناس في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يحجوا و إ ذ ا اعترض لهم اولئك الكفار ا ل ق ل ة بهذا الشر ط يقاتلونهم وبذلك يحوزون فضيلتين يحوزون ف ض ي ل ة الحج و ف ض ي ل ة ا ل جهاد مجاهده الكفاره ا ل ه ج و ب لا يجب ولكن إ ذ ا عرفوا أ ن ه م بعددهم وعوددهم يستطيعون م ق ا و م ة أ و ل ئ ك الكفار الذين يقطعون الطريق فيسن لهم أ ن يذهبوا حتى ينالوا ف ض ي ل ة الحج وينالوا ف ض ي ل ة الجهاد في سبيل الله وفي الزمن الماضي كان الناس يخافون من ركوب البحر و أ م ا ركوب الجو فما كان معروفا أ ن يركب الانسان ا ل ط ا ئ ر ة ويطير في الهواء فما كان معروفا في الزمن الماضي ولذلك ما تكلم عليه أ ص ح ا ب ن ا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم و إ ن م ا تكلموا عن البحر وكان الناس يخافون من ركوب البحر فقال الفقهاء إ ذ ا أ م ن ا ل س ل ا م ة من ركوب البحر وليس هناك خطر قريب يتهدده وجب علي أ ن يركب البحر واما اذا كان هناك خطر يتهدده فان كان علي ان يجتاز المحيط اذا ل ل ن ا ا س ي يأتون ن من جنوب س ل ا س ت و ن من أ م ا ك ن ا ا ل ش س ع ة و الانسان س ف ن ع د ه عليه ا الإمكانية المقاومة فلا يجب عليه الحج والكلام الذي الماضي قالوا اليوم قيلت إذا يجب ت ط ع ا ل إ س ان أن يحج في هذه ا ل س ن ة الان مثلا ولكن لا ط ر ي ق ة إ ل ا في البحر ولكن كانت هناك حرب يخشى معها أ ن تغرق السفينه ة لا ل يجب ي ع الحج فما قاله الفقهاء في الزمن الماضي خوفا من الغرق يقال اليوم ب ا ل ن س ب ة لصور اخرى خوف الغرق وارد فإذا السفر الغرق كان لا يتمكن من السفر إلا على والغالب على الظن أنها ما تصله ما يجب عليه الحج إذا كانت السفينة كبيرة مثل عابرات على على تصله عليه مثل المحيطات صغيرة يتمكن من سفينة يجب كبيرة في هذه الأيام ولكن الزمن زمن حرب الأيام هذه الزمن واحتمال غلق ا ل س ف ي ن ة وارد بل غالب على الظن في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا ما يجب عليه الحج ف إ ذ ا غلب على ظنه السلام وجب عليه أ ن يحج في البحر وما يقال في البحر يقال في الجو سواء مسواء لا فرق بين البر والبحر والجو ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في البر يسقط عنه الوجوب إ ذ ا لم ي أ م ن الطريق فمن باب أ و ل ى أ ن يسقط عنه الوجوب في البحر أ و في الجو إذا اخترت أن الناس الذين يريدون الحج يعرفون أ ن الطريق ليست امنه ولكن لو أنهم أ خ ذ و ا معهم عددا من الحرس يستطيعون بهم أ ن يصونوا انفسهم و أ ن يمنعوا قطاع الطريق من الاعتداء عليهم قال يجب عليهم في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن ي أ خ ذ و ا معهم هؤلاء الحرس ل أ ن هذا نوع من أ ن و ا ع ا ل ن ف ق ة في الطريق كما أ ن ه يجب عليه أ ن ي أ خ ذ دليلا يدله على الطريق كذلك يجب عليه أ ن ي أ خ ذ معه من يحرسه وهذا كله اذا كان قادرا أ م ا إ ذ ا لم يكونوا قادرين ف ي أ ت ي معنا نفس الكلام الذي ذكرناه على الزاد و ا ل ر ا ح ي ة ف إ ذ ا كانوا قادرين وجب عليهم أ ن يدفعوا أ ج ر ة الحرس الذين سماهم هنا بالبزرقه ة والبذرقة م الخفارة الذين يحرسون ا ل ق ا ف ل ة ا ل ذ ا ه ب ة إ ل ى الحج قال لانها أ ه ب ة من أ ه ب الطريق م أ خ و ذ ة بحق فكانت ك أ ج ر ة الدليل إ ذ ا لم يعرف الطريق إ ل ا به ويشترط في الطريق أ ي ض ا من أ م ن الطريق أ ن يوجد فيه ا ل ماء أ م ا إ ذ ا كان يريد أ ن يسافر في الطريق ولكن لا يوجد في الطريق ماء ولا يستطيع أ ن يحمل معه من الماء ما يكفي إ ذ ا كان باستطاعته أ ن يحمل معه من الماء ما يكفي فلا يجب علي أ ن يحج ل ان يستطيع أ يحمل يكفي ماء من الماء ما يكفي إن وجد في الطريق ما ء يستطيع أ ن يستفيد منه ويتفق به أ ث ن ا ء سفره يجب عليه الحج ما ماء ما, ما الحج قال ولو كان الماء الموجود بالسمن مباحا ماء محمل ماء الطريق الحج قال كان يجد في يجب عليه ليس ولو أو ما ينقله أ ص ح ا ب ه من ا ل م د ي ن ة إ ل ى الطريق لا يجب عليه أ ن يشتريه لكن بثمن مثل ف إ ذ ا وجد الماء المباح وجب عليه الحج ما وجد الماء المباح وجد ماء يباع وجب عليه أ ن يحج ش ر ي ط ة أ ن يكون الثمن الذي يدفع أ و الذي يطلبه البائع ثمن مثل ف إ ذ ا طلب أ و عرف ب أ ن الماء الذي سيحصل عليه ب الطريق يستغل به ا ل ب ا ع ة ا ل ح ش ا ج ة فيطلبون منهم أ ض ع ا ف ا مضاعفه لثمن الماء قال ما يجيب لثمن الماء إيشه ض ب يبريق ط ه ثمن المثل إيشه ضابطه؟ ثمن المثل م ا ا يختلف ثمن المثل الماء في فلسا المدينة يكون مثلاً يكون خمسين مثلا ثمنه ثمنه إ ذ ا سافر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الخارج في الصحراء يزداد ف إ ذ ا مشى بعيدا عن ا ل م د ي ن ة م ئ ة كيلو متر يصير ثمن البريق الماء ب ر ي ق ا ل مثلا مئة, مئة, مئة ثلث. إذا مشى مئتي متر ثمن الماء ثلث كيلو إذا يزد ب ز ي ا د ة ك ل ف ة النقل إ ل ى الطريق هذا إ ذ ا كان ينقل أو ك ا ن يستخرج من ا ل أ ر ض نعم الزمان المكان الزمان فقال يختلف هذا باختلاف وباختلاف、المكان. يختلف اختلاف هذا وباختلاف المكان فلا نعني بثمن المثل ان يكون ثمن الماء في ا ل ص ح ر ا ء ك ث م ن الماء ا ل م في د ي ن ة لا ان يكون كثمن مثله في ذلك الزمان وفي ذلك المكان ف ل ن ف ر ض ان الانسان في وسط الصحراء ولكن جرت ا ل ع ا د ة ان الناس يبيعون ابريق الماء في ذلك المكان بربع دينار مثلا ولكن هذا الانسان في هذا السنة في هذه السنة هذا هذا هذه في في أ ر ا د و ا أ ن يستغفروا الحجاج فقالوا نحن ناخذ ثمن ابريق الماء دينارا فذا الربع دينار دينارا يأخذون قال ما يجب عليه الحج يسقط الوجوه ب عن الإنسان انظر إلى ذ ا النسق كم ج عن ل الإسلام له م الانسان ح ت ت ي ا ا ط و م ا ل ت ي ل ت على ل ا ا يتبادل إلى أذهاننا مناسب من المناسبات س بحيث أي إلى أن من تكاد تسقط الحج عن ا ل إ ن س ا ن من ا ل أ م و ر التي فيها ابتزاز أ و من ا ل أ م و ر التي فيها ا ل ح ق م ش ق ة أ و ضرر على ا ل إ ن س ا ن ومن هذا القبيل ما يفرض اليوم على الحجاج في كثير من البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة يجب على الحال أ ن يدفع ض ر ي ب ة للحج ض ر ي ب ة ت أ خ ذ ه ا ا ل د و ل ة لابد من دفع هذه ا ل ض ر ي ب ة ف إ ذ ا كان الفقهاء قد قالوا يسقط الحج عن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان ثمن الماء ز ي ا د ة عن ثمن ا ي ل م ث ل من أ ج ل ربع دينار يدفع ا ل إ ن س ا ن زياده او يجبون الحج على ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كانت الدول تبتز منه مئات الدنانير لا يجب عليه الحج يسقط الوجود نحن نقول يسقط لكن الناس ما وجدنا انسانا حتى ا ل آ ن يقول أ ن ا م ا أ ر ي د أ ن ا حج الناس يرفعون هذا ويتظلمون يرفعون هذا الى الله يشتكون الى الله تعالى هذه ا ل ظ ل ا م ة التي توضع عليهم والله تعالى له عين لا تنام والله تعالى لا يسال ي غ ف عما يفعل الظالمون في هذه الارض وكذلك ي ف ت ر ط في الطريق ان يكون فيه ع ل ى ف ا ب ل د ا كان طريق لا يوجد فيه علف ل ل د ا ب ة فيه م ا فيه طعام ولكن لا يستطيع ان يصل للحج وكعلف ا ل د ا ب ة وقود ا ل س ي ا ر ة تماما فاذا كان يعلم انه لا يستطيع ان يواصل الطريق الى م ك ة لانه لا يوجد في الطريق وقود فلا يجب عليه الحج هذا كله ب ا ل ن س ب ة للرجل واما ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة فيضاف الى ذلك ان يخرج معها زوج ل أ ن ا ل م ر أ ة لا يجوز لها ان تسافر بدون محرم قال وفي أو محرم أو نسوة نسوة ثقات. الثقات. المرأة اشترط ان معها او او فاذا معها عليها الحج. ما وجد الزوج وجد لها محرم وجب عليها الحج. ما وجد الزوج ولا المحرم وجد عدد من النسوة وفي زوج نسوة وجد زوج وجب وجد وجد وجب وجد يخرج محرم محرم. من عدد وجد من النسوة ا ل ث قال ا لا ي الحج فإذا لم يجدنا زوج ولا محرم زوج تسافر ج د ن ة ث ق ا قال ما يجب عليها الحج تحج معه بقول النبي صلى الله عليه يجب وسلم س ا ل م ر أ ة يومين إ ل ا ومعها زوجها أ و ذو محرم رواه البخاري ومسلم م المرأة مع م أيضا ذي لا تسافر المرأة إلا ر ح والسفر للحج كالسفر لغيره واستثني في الحج فقط وجود ا ل ن س و ة الثقه ب ا ل ن س ب ة لغير الحج لا يجوز لها ان تسافر الا مع زوج او ذي محرم واما ب ا ل ن س ب ة للحج فزيد في المحرم والزوج ا ل ن س و ة الثقه فاذا وجدت عددا من ا ل ن س و ة الثقات وجب عليها ان ت ح ج فاذا لم تجد لا زوجا ولا محرما ولا نسوه ثقات و إ ن م ا وجدت امراه ثقه ما وجدت ن س و ة ما وجدت ث ل ا ث ة وجدت ا م ر أ ة و ا ح د ة قال يجوز لها أ ن تخرج للحج في هذه ا ل ح ا ل ة ولا يجب يجوز ولا يجب إ ذ ن فعندنا نحن ا ل آ ن صورتان ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ ن يوجد عدد من ا ل ن س و ة الثقاتي وهي م ا ل ك ة ل ل ز ا د ي و ا ل ر ا ح ل ة ولكن ت ت و ف ر عندها ش ر و ط التي ذ ر ا قال يجوز ب عليها أن تعج إذا لم تجد عددا لم ل ان اذا من تجد ة امرأة واحدة المثوة اكتقات وانما قال الوجوب لان سقط وجدت وجدنا ولكن و ج ي لها في هذه ا ل ح ا ل ة ان تخرج الى الحج ل الوجوب وما بين صورة الجواز في حالة العدد يجب وفي حالة المرأة الواحدة يجوز لها ل ح ج يجب يجوز تخرج فهناك فرق في وفي بين بين ان ما وما صورة صورة ولا ي ب ت ف ى بالصبي الصغير ل أ ن ه لا يستحيا منه ولا يحصل لها ا ل أ م ن معه ف إ ذ ا كان الصبي م ر ا ف ق ا ذا و ج ا ه ة بحيث يستحيا منه ويحصل لها ا ل أ م ن معه قال يجب عليها أم تحج قال وكذلك يجوز لها أ ن تحج وحدها ما وجدت نسبه ق ا ت ولا وجدت ا م ر أ ة ث ق ة ولكنها هل الطريق؟ الطريق هي في أنها وجوب أ ن لم يعتدي عليها أبداً يجوز لها أن تحج وحدها. ما يجب ولكن يجوز لها أ ن تحج وحدها و أ م ا في غير الحج و ا ل ع م ر ة فلا يجوز لها أ ب د ا أ ن تسافر إ ل ا مع زوج أ و مع محرم وفي صورة الكفار حالة الهجرة من بلاد من م ن ا ق ض ة لهذه ا ل ص و ر ة أ ر ا د ا ن تهاجر من بلاد كفار ولا يجوز معها لا زوج ولا محرم يجوز أن فاذا الذهاب في السفر من غير محرم أ و زوج لا يجوز أ ب د ا في غير ا ل ح ج وفي ح ا ل ة الحج يجب ان وجد الزوج أ و وجد المحرم أ و وجد ن س و ة استقال وننزل من الوجوب الى الجواز في حالتين ا ل ح ا ل ة الاولى اذا وجدت ا م ر أ ة و ا ح د ة ث ق ة او لم تجد ا م ر أ ة ولكن امنت الطريقه علمت ان الطريقه امن وانها تتمكن من الوصول الى الحج دون الاعتداء عليها قال يجوز لها ان تخرج ل الى م ا ل الذكاء بلاد الكفار في وتريد ان تهاجر من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين هذا ليس حجا قال ومع ذلك يجوز لها أ ن تهاجر ص ي ا ن ة لدينها و ع ف ا ظ ا ع لان ي ه ل أ الضرر الذي يلحقها في وجودها ببلاد ا ل ك ف ر أ ك ث ر من الضرر الذي يحتمل أ ن يلحقها في الطريق وبناء وإذا هسوة وجود بلاد بلاد أن من لإحداهن أجاز لها أن تهاجر الكفر الإسلام قال وإذا خرجت المرأة مع هسوة التقاط لا على مع ذلك إلى خرجت يحطرط محرم、لإحداهن. سواء وجد مع و ا ح د ة منهن محرم او لم يجد و مع واحده منهن محرم يجب عليها ان تحج افترض المرأة فما يجب على الحجاج ان ي أ خ ذ معهم الخفار والحرس من اجل ان ي ح ر س ا ل ق ا ف ل ة الى الحج اذا كانت م س ت ط ي ع ة فاذا لم تكن م س ت ط ي ع ة فلا شيء عليك ه وجرته عليها وجرته ا اذا استطاعت ان تدفع وجرته. وجب ان تدفع وجرته. وطبعا اشترط ت وطبعا ان في وجب الوجرة و ن عن وجرة قدرتها زيادة مثل ايضا زيادة عن قدرتها اشترط ان تكون ا ل ا ج ر ة ا ج ر ة مثل فاذا اراد ان يبتزها قال لها نخرج معاك الى الحج ولكن بشرط ان تعطيني الف دينار مثلا هذا ابتزاز لا يحتاج لهذا اجره مثل ب ا ل ن س ب ة لهذا الانسان ما هي ا ج ر ه التي اخذها في العاده لو اراد ان يخرج مرافقا لانسان لنصرك لا ا ي ا فاذا طلبت ز ي ا د ة عن ذلك فلا ت أ خ ذ ه قال الشرط الرابع من شروط ا ل ا س ت ط ا ع ة ب ا ل م ب ا ش ر ة أ ن يثبت على ا ل ر ا ح ل ة بلا م ش ق ة ش د ي د ة أ و في المحمل فمن لم يثبت على ا ل ر ا ح ل ة أ ص ل ا أ و ثبت في المحمل لكن ب م ش ق ة ش د ي د ة بكبر أ و ح ج ز بمرض مزمن أ و ع ا ه ة عند ذلك يجوز له أ ن يوكل ح ج ج عنه غيره ي غيره في الحج و ا ل أ ع م ى ق ان ل إ وجد قائدا ً يقود ويهديه عند نزوله ويركب عند ركوبه يجب عليه أ ن يحج و إ ل ا فلا يجب عليه الحج والقائد في ا ل أ ع ل ى كالمحرم في ا ل م ر ا ة ما ذكرناه في ا ل م ر أ ة نبدا